كن لو اجت زينه وسيفل وحيا دمع راحت بتصبر وين تشوف صبرك وعين تشوف عينها حني نمنا ملك من دارك يا بو يا ويل حزن ظلمك بابك لو عتب تقول ه دې له دم زينب قاد سلطاني حكمت صار من الأقدار سيف الله علي المهي يا زينب جليس الدار مسبيه و هضيم خوف و مك يودا بلا يا ها و چنعاني افو يا اكشوف ضع الوصي اكشوف مسبيه او حطیمه او